يتفضل مشكوره قلبه الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيقب أخذكم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 Yeah. yeah. وَاتَّقُلُ اللَّهُ إِلْ دلسة. والله العظيم والله العظيم مسدد نمر يعني يرتد ده انا اسم حلو النسلوك يعني ده يعني احلى حاجه الله Yeah. فكرت ثم الله وتقو Ah uh. لا يبقى حاجة, حاجة. حاجة. لا يبقى الله الله الله الله الله الله, الله. الله والله يعلم ما في السماء حيات حضره النبي كمان مرة واثنين كمانين ده المستشار سعيد زاهو اللي طالبة عبيبة هو وسيد بي عبا وصير مرة واثنين وثلاثه يا عبا النور Y يمنون عليك أن نسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنون عليك الله يمن yeah, yeah. one إن الله يعلم غيب السماء الله بصير بما كان والله بصير بما الله ها يعلم غيب السماوات والأرض إن الله غا يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير الله بصير بما والله بصير بما تعملون والله بصير بما Thank <laughs> you. I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. القرآن المجيد بل إذا متنا والحن ترابا لك أرجو صدق الله العظيم